وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتَلَّعَ عليهم آياتُنا بِيَنَاتٍ قَالَ الَّذينَ كَفَروا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحُرُ بِئِنَ أَمْ يَقُولُنَ فَتَرَاهُ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 والذي قال لوالديه أفل لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن وَهُمْ يَسْتَغِيثُونَ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الأولين. كالذين حق عليهم القوم في أمم قد خلت من قبلهم من الإن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا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 بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئ تنا لتأفكنا عن آلهتنا فتنا بما تعذنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكن. قَوْمًا تَجْهَلُونَ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُنْصَرُّنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ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 نَنكُم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم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 ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آله بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصفوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين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 يا قوم لا أجب داعيا الله وآمن به يغفر لكم من ذنوبكم ويذركم من عذاب أليم وَمَن لَا يُجْبِ دَاعِيا اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ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 بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسفون